ده وهم يا جماعه انا انا نفسي بس طب موضوع المنهج بدري ونراجع بدري ونبقى مستعدين هنخلص هنخلص امتى بس انتوا المشكله ده, ده ده هنخلص والله هتحسوا ده, ده. هتشكروني انا من اللي دلوقتي طول السنه السنة بس مهم انا عامل على الزمنية ايه والله على عاشر هتخلص انت طيب ساعة عاشر لا مش الحصة <تصفيق> <تصفيق> مش الحصة الخطة اصع المنهج يعني خلص بل ايه طب اللمس يا جماعة اول اعجاب اي طفل جديد من ايه خلاص بالقابل اللمس طيبة اللمس طيبة ترانسبيرت اللمس طيبة لازم تكون ترانسبيرت عشان تعدي الاول حاجه ذا لينز الترانسفيرنت استراكشر يعني بتقى ترانسفيرنت وماشي فيها افاصولر كده يبقى علشان تبقى ترانسفيرنت لازم تبقى افاصولر الايه لازم تبقى زي البالون لان فيها من هنا حبال إيه. الزنيونز او اسمها السسبنتوري ليجر الحبال المعلقه من المهبل دي لما بتشد على اللف ده للبيت بتتبسط طب لما الزنيونز دي بتخطر لاكسيشن لما اريحها فيها استطاله الكيرفيتلر اوف ذا رينت ايه يزيد عشان الكلام ما يحصل عشان الضغط مش بتبسط والكيرفيتلر بتاعها يقل ويديك لازم تبقى ايه اليستيك اهم حاجه ان اللف بتاعتنا ليها حاجه اسمها اليستيتي زي البلون. اللنت من هنا كومبكس. ومن هنا كونفيكس يبقى شكلها ايه البي واي كومبكس استراكشن. يبقى اللنت عباره عن اليلاستيك ترانسفيرنت اباتلر باي كومبكس في الهواء. بتعلق في مكانها ده يعني في مكانها حد دي من لفين. من الادج ذا تقدر للينت استطفين دلينت دي متعلقة في مكانها بالحلال اللي بتسميها او استطفين تليديا خلاص؟ تعالى اخذ ذا جدا جدا جدا كلام ده الاول اللينت قد اعجب بليده بليل للايه طب ورا في لينه بليل للفترة فالحات اللي ده هو اسمه طب الـ اللي, اللي بين الـ Lens بين الـ اسمه هو اسمه الـ اللي ورا الـ يبقى اسمه ايه ريترو Retro-Lintel Space وقللك ان كامبر والريترو لينتال والـ الاثنين lintel ما المليانين ايه؟ ايه لك؟ عايز ان الـ Equus اللي من ورا ليه؟ لان هو اللي بيجيها مين Neatration The Lens is surrounded by عشان هو المسؤول عن النيوتريشن بتاعها أي سؤال في النقطه اسمها ريليشن يبقى قدام بي آي وورا في ايه بتنح اللي هو ايه هنا فيه بيس اسمه البيس اللي ورا اللي هنا في إيكوس وهنا كمان في إيه إيكوس يعني الإيكوس من قدامه ومن وراه حوالين النتس بكل حته ليه لان هو اللي بيديها الايه الإيكوس هو اللي بيديها الايه النيوتريشن آه يعني بص علىهم بالتفصيل عايف وبعدين وزير وبعدين لينت وبعدين ريتر و لينت كانت و بزنين شاكلا ايه تبال ايه ده ايه ايه لكن لو خرق عمل من العين و بصن كده هتلاقي عمسة الرديف نص الريف ونص الثاني يعني يبقى اللي انت يا جماعه منظرها في الحقيقه مش ايه مش بالكم في لما ناخد بالكم لكن هي, هي, فلو فلو فلو هي. طيب في في بالكم في بالكم في في الحقيقه في بالكم في بالكم في بالكم في بالكم في بالكم في لو وضع البوزيتيف سيركس هو الاكلنس لا هيدي له سيركس بص على الرسمه دي مين ديسكيرف ومين في لكن متوقع النصف القطر بتاع البصيروسيرفل يبقى أصغر ولا هاي؟ أصغر يبقى سبتة مني بس الخلاطة يا جماعة إن.. which surface is more complex? البصيروسيرفل البصيروسيرفل is more complex لو خذنا نقطع في نصف الأنتيرو سيرفل يبقى سمعها الأنتيرو بول لو خذنا نقطع في نصف البصيروسيرفل يبقى سمعها البصيرو بول لو خذنا خط دا من الاثنين دا بين الأنتيرو بول والبصيرو بول دا بيسميه الأجزن أفضلية. أو نسميه سخنة أفضلية. يمثل سخ يبقى سخنة دي. إذا أخذنا الأقصى أفضلية لا يندرج إيه؟ نشوفه ترى لو اسم المسوح من هنا هنا دخل من أربعة إلى خمسة مللي يبقى الأقصى بتاعنا من أربعة إلى خمسة مللي طيب النقطة اللي بيتقابل فيها التوثرز الأمبير والبوصيرز النقطة دي والنقطة دي نقي. النقطة غير التوثرز ممكن نقي. ما حرف اللينت اسمها الـ edge of the length او اسمها الـ equator of the length القوامل The equator of the lid. هو الـ points where the two surfaces meet. ايه ده مين اللي ماسك فيه يا give attachment to the equator ده مين اللي ماسك فيه equator give attachment to the, new, the, <تصفيق> the لو ده ده نسميه ايه مستميه equatorial, مستميه equatorial ها بذلك للأبز الكامل لأربعة خمسة مجد الإكواتوريال ده اللي ده من ل 10 مجد خلاص؟ كلا بسهل أولئاناتهم يعني النقطة اللي دي مهمة يبدأ الأخبار الكونزيستنسي أفدالين في إيه؟ واللول وهاللون اللي انتسابت مع العمر سابت مع العمر يقول لك كل ما كل ما اللي بتاعتنا تنشف. يعني لو واحد يوم بتبقى اللنت صفر، لكن لو واحد كبير وخلعنا اللنت من عينيه لا لا ايه هار. واضح إن كل ما بنكبر كل ما اللنت في مور هارد في الأرض ايه بتبقى نم هارد بتعذب لو طلعنا من واحد صغير اللها ترص كبيره ما لون واحد كبير شوية لونها أصفر خفيف واحد كبير السن لونها بدا يبقى كبير. واضح برضو ان مع السن ان بتغدا بتتنشف وبتغدات ليه لان طول عمرك طول ما دي عايزه الليز بتعمل ميكانيزم دينا كلنا غريبة قوي انا شرحها النهارده طول ما احنا عايشين الليز من جوه من جوه الليز بتطلع لبره ايه ميه عملية فيسيولوجيكال ما فيسيولوجيكال لين سكليروز ليه ان انت بتطلع ميه طول طول ما احنا عايشين هقولك النهاردة ان شاء الله ولكن تخيلوا كده ان طول ما على عامله طفقه ميه طفقه ميه, مية. كل اللي بيتبقى ايه تبقى انفه ولما نفقد ميه الجسم تبقى اغمى فاهمين يا جماعة؟ يبقى تفسير النقطين دول العمليه الفسيولوجيه اللي بتحصل فينا كلها اسمها ايه بقى تفسير دول, دول. مع الجسم تفضل المايه مع الصن من خد الدم ايه؟ تخلي الليفت فايبر اورجانيزم تبقى من بتبقى لونها جامد، بتبقى ايه؟ بتبقى جراي. ليه armorه ثانيه اسمها معادله الانكسار. طب معامل المعادله الانكسار اي حاجة في الدنيا دي بتدي ايه؟ معامل انكسار الازاز. ضوء الضوء في الهواء على معامل الكورنيا. الضوء الهواء على الكورنيا. الكلام الضوء اللي جاي قول لي جاي لم بجانا مين؟ عشان كده معامل الانكسار سرعه الضوء في الايكوال في على سرعه الضوء في, في الماده في غير معامل بيساوي في على الضوء في الحقيقة في, في مادة جدا من في حتة برّة تبقى طريّة بتسميها الإيه؟ الكورتك هتألكتوا هل تتوقع معامل انكسار الميّ أكتر ولا معامل انكسار الإزاز أو إزاز؟ كل ما المتّة تبقى نشفع كل ما معامل انكسارها يزيد عشان كده بالنسبة للنسبة ساعتنا أنا عندي نيوكليات هارت وعندي كورتكس صوف فمعامل الانكسار في النيوكليات من زي معامل الانكسار في الكورتكس على رب من إذن الكنين دي لنس ودي لنس بس دي لنسة ودي إيه؟ ودي سوط كده معامل انكسار النيوكلس يساوي واحد و من 100 معامل انكسار كورتك الاولايه واحد و 980 من 100 إذ عايز اعمل عمل معامل انكسار اللي يمسك كنت ايه اعمل متواصف يطلع 1 خليك فاكر ان معامل انكسار النيوكلس يبقى اعلى ليه لان النيوكلس بتبقى خلاص؟ بالنسبه للعدسه الايه؟ عند الولاده 60 مللي جرام كل ما بنكبر كل ما اللينز بتتقل بتتقل بتقل ليه؟ هقول لك كمان شوية شويه لان اللنز بيجي لها مواد ما احنا عايشين خش فيها مواد عشان كده وزنها عند الولاده 60 وزنها عند 70 مثلا 240 مللي جرام في لما على عينينه ايه اللي بيحصل؟ المخروط على على صح؟ أهو. العيال ودا في بلد الريز وقعت على قراراته. مفروض البلد الريز دي تجمع على 1.3 بوي في من بيقوم باندري وظيفة؟ القرنية ولي. واللي قدرة الكورني على تجميع الأشعة ده اسمه رفكتن باور قدرة العين على تجميع الأشعة ده اسمه رفكتن باور ده ما هو رفكتن باور؟ تزأردي أو في بلد قدرتنا على تجميع الأشعة البلد. ويقولك ان قدرة اللنس من 15 الى 18 ديوبتر بس الرقم ده مشروط احيان اللنس تلقى قوتها من 15 الى 18 ديوبتر ايه الشرط الاولاني؟ لازم تقول inside the eye جوال ايه؟ لان لو كنا اللنس برق كم ده هيضغير تاني حاجة غير انها لازم inside the eye لازم تبقى من غير accumulation un-accumulative حدا عارف لما اللنس بتعمل accumulation قوتها بيحصلها ايه؟ يبقى قوة من خمستاشر الى ثمنتاشر بس شرطات وهي اي وهي من غير ايه؟ من غير من الثاني. كل ما خمستاشر بيقل. ليه؟ لان لما تنكبر اللت بتسكد الى اللت تنشف. تجمع الاشياء عايز اقولك ان خمستاشر الى ثمنتاشر دول كمان ما هم هاتفين. لما نوصل لحد ستين سنة او واحد ضيوبة بعد ما كانت ايه؟ ايه بعد ما كانت ايه؟ خمسة <صمتصف> تعالتو لو خدنا اللينس <وزق> او الطايل قوته تبقى كانت متوقع هي وهي دوة قوتها كانت وقفتها وهي بره قوتها ايه تغير؟ لما بره هي مين عليها؟ بصوا ايه؟ بقت لما اللين بتتكور وتبقى جالب قوتها في إيه <تصفيق> زي أول حاجة جالب كيرفيش لما طلعنا مرة الكيرفيش لما بره معامل هيبقى هيتغير الهواء سرعة الضوء في على سرعة الضوء الضوء في الهواء جدا جدا من الضوء في إيكوة. لما طلعنا في حاجتين ومعامل الانكسار لما الكرفيتشار يزيد ومعامل الانكسار يزيد يحصل ايه في البارد؟ سبعين هذه مهمة لأ دي غلاثة يعني ايه سفة معي انت لما قوتها دي غلاثة دي غلاثة تبريد كده عليه مش طيب قوت الزيطة تقريبا كده قمطاطع حتى في قوت 42 من رهيب سكنه يقولك انه? عندك كم عادة في العين الدسها اشان جرة اتنيه؟ كم في العين، ايش مش اللنت دس اللنت ده حتى الجورنيا اقوى في الكورنيا 42, كان بس 15 يقولك ايه؟ الكورنيا 42. ده كورنيا الزمان REFRACTIV عايز ايه في الجملة دي؟ ان الجورنيا اهم من اللنت في تجميع العشعة الزمان إيه خلصتا للجروس أناتبي؟ سنستلسي بقى لا بسماك بحطي لا أحكي المسيح منحب شاتب أحكي المري ساعة عشر الوروب أخلع عشر عشر الوروب النهاردة كدليل النهاردة خلاص مثل سلام على هذا بيحسح وتعال له ربع، وترد دي، يا علاء اللي هذه الدرجة، هذه ربع، يا المربيات، وترد بيجو هذه الدرجة ساعة ربع، ده ولا عطه في جوال، نفسيه، العيني الدرجةين نفسيه، صح؟ ما دولا بدأ خلاص. آه بغيارة. انا شخصيا اتغيرت ان حين خلاص مش حلو زمانك انت حلو اقل حاجه مع الربع اقل حاجه بالنسبه لما في بيقرف الصبح بالنسبه للثلج لو خدنا كارت تكتب في اللي هنلاقي قاسي هنلاقي اول حاجه من بقى. بقي عباره عن ايه كبتول هنلاقي رقم واحد اللي انت بتتكون رقم واحد من بره كبتول الكابسول يا جميعا! هاي الاسكت من مترين. مترين طري جداً. هاي الاسكت. اقوى معلومة عن الكابسول ناقها هاي الاسك من مترين. مهمة طبعا! نعم? من الكابسول الاس فاي? هي ببطن يلز الاس اللي تلز الاسلس تاالمان بيسمح تلز انها بالبطرة! او انها مصباحة و انها كربيций الصحي ايه! يبقى الكابسول دي بالمرة كده طبعا هي. يلز ايه! هي اللي البتلز داهم الايه! المياي! خلاص اهم حاجه عندي من الرسمه الايه السيكريت والكبسول لاحظ ان الانتير كبسول مش زي الدكتور مين مور دي حته جامده مين مور سيك حاجه كثير جدا بالنسبه للسيكريت الانتير كبسول بتبقى مور سيك دي, دي طلع مني. كمان شوية تحت الكبسول هنا في ال20 صب ابثيليام إيبثيلي. تحت الكابسور جزء اللي موجود هنا اسمه صب ابثيليام ده موجود في منطقة عندنا اسمها نقطة الإكويتر. ومن الإبثيليام اللي نسميه إكواتوريا ابثيليام او منشاكله خامل الخلايا ايه؟ برامل ومنسميه بيرامل بقول لك ان الانتيرير ادينيال هي اللي بتسكريت قدام كده وورا كده بتسكريت الايه الكورتيزول يبقى ده الكبسول منين هقول لك حاجة. بتطلع من كل الطبقه الكبسليه صح ولا غلط بتطلع منين من بس الكبسل اللي قدام منين بس من الايه الانتريز سكريتد من, الإمثيلية. الإمثيلية من هنا ده اللي هنا ده بالستيل ايه البريميدال او الاكواتورال أو هو هنا الكبسول ايه وبتطرمها الى كده يبقى بتسمح ب لا كوموديت ثاني وظيفه انها سيمي بيرميبل يعني الكبسوله ايه تسمح لمين يخش النيوتروفل ومين يطلع الدويت طولا كده الداخل بيدخل ويطلع من ذاكره داخل نيوتروفل ايه يبقى وظيفه سيمي بيرميبل ميمبرين وظيفة من يا جماعة لازم تبقى أي في في أي لازم تبقى قليله لان ده تحمي مين من مين طبقات في جوه هو هنا في جوه هنا حاجات اسمها لينث فايبر. لينث فايبر عن بروتين النيتشر اللي في جوه بروتينات في بره ايكو بيقول ان الايكو ده فيه بروتيوليتيك ولو اي واحد بقدر الله فضل الله قطع في El proteolitic <todicative> environment of the ikos. Te kosze są proteïnele lebowe, a? A te kacsera, a proteïnele lebowe te proteïne, te kacsera le, le boli boccy. Żele w boli boccy, بروتين ده هو جوه من مين اللي بره من البروتيو لتيك انزايمز اوف ايه اوف ايكواس لو اتقطعت والكبسوله اتقطعت البروتيو لتيك انزايمز تشتغل على البروتين اللي جوه وتكسرها لبولي ببتيد اسمها البولي ببتيد دي اوبيك مولكيول اند ذي جول ان البروتين خلاص مين اللي بيحمينا من كل القصه بقى الحقيقه دي يبقى ايه الكبسوله تاني حاجة في التولن تحت الكبسوله ايه؟ طب كبسوله ار بي عليه على الاحلى انتيري قلت مفيش, مفيش هنا مفيش دي ايه قلت من زي ايه؟ انت اجاك وتطلب النص كل ما تروح كل ما ايه تكبر يعني النص كيوبيك وبعدين طولت شويه بقت كولامار وبعدين طولت خالص وبقت برانجلر يبقى هي نص في وبعدين كولامار وبعدين تبقى ايه حتى مين؟ طيب هل في بوستيلز من 3 اول ثلاث من الحمل فيرست تريمنت وبعدين ايه اللي حصل الطفل ده لو بقى جميل ساعتها دي ما فيش اول في حياتنا بتتكون ازاي من ده بنفكر الثيرمال تطول كده وتفصل المكانة وتخش جوه هنا ايه أو نيوكليوس اول في حياتنا يبقى احنا استهلكنا الـ BT اللي كان هنا في تكوين ايه؟ في تكوين اول نيوكليس في الامر اللي اسمها ايه؟ اسمها امبريونيك نيوكليوس ففي بو سيرو كابسر الانتيجل بس بقى في اول ثلاث صور من الحمل ان النظيره بتوصل كابتر الانتيجل از يون تو فور فورميشن اوف ايه في تكوين اول نيوكليوس اهي اللي اسمها ايه؟ امبريونيك نيوكليوس في مين ما خد ندور بس دو من هنا، بنسميهم ايه؟ البرامدال البرامدال الزيلز أو الايه؟ أو الـ Equatorial cells يقولك إن الخلايا اللي موجودة هنا هم تطول تطول تطول حتى وصلهم من المكان إذا واحدة فصلت كده وواحدة فصلت كده بيكونوا مين اللي جواه؟ حتى داك مين اللي جوه دول؟ جواه دون؟ Lensified البرامدال أو الـ Equatorial cells أو البرامدال الزيلز بتكرين Lensified تعال نتكلم اتكلم عن بص كده تقلسين وصفتر اللي ده بصير بص لما الجانين ده ينمو شوية يخصر ايه؟ بصير اوز؟ هيبصر وبعليل يقص من اهو شايفين فصل من اهو؟ خالر! وكاون ايه؟ نوريا قلال اعسكين دي هتده غداين يقولي شوية يجينا فايبل فايبل حتى ما اصدرها لاحظ ان في امثله ودي ودي في المضيق ومين بتتكونت من النز في هنتكلم عن النز فايبر حد يقول لي النز فايبر جايه من الاكواتوريال سلز يا فضل الاكواتورال زون دي فايبر وبعدين وبعدين القديمه يجي لها ايه من بره واحده ايه واحده جديده الفايبرز الجديده تعمل ايه في القديمه سؤال جوه حتى اللي انت كلها بتملى لينت فايف طب وبعدين نعم انا بتقول على عن فايبر. أيضا بص يا عباره فايفور لك دلوقتي بص خليك معايا مين اللي حواليه مين اللي معاهم بص كده خليك معايا هنا فيه في ام طب كابسر كل ما بنروح البريف كل ما يزيد من حد ما هنا يبقى اسمه ايه براميد البراميد من مكانها وتكون ايه لا يشوفهاي خلاص من خلال قضيب الدور دور يطول ويطول ويطول ويقتلوا هنا إيش لا يشوفهاي أما دور بيتك بيطلع هنا في هنا هنا في, البطارين في, البطارين في البطارين. مزيج! كان فيه الوقت بصير ارزيج بس في في اول ثلاث شهور من الحمل بس طب هو رقص اينش اللي بطينا من ده ميزي يعني اين ميزي؟ قعد يطول كده يطول كده يطول كده ودخل هنا هو وعمل ايه؟ نيوكلس يعني كان من هنا وعمل مكانه هو ايه؟ نيوكلس اسمعها ايه اول نيوكلس بكاول في, في حياتنا؟ <تصفيق> الامبريوني ميوكلس بوك السوء دي هتطفح لك <تصفيق> اللي الامبزيجة من دخل طول <تصفيق> هيتحرك جوه ذرة الكون ايه جوه نيوكل ده خد اطول اهو جوه الكون النيوكليون بقى في امثيلو والمطير ايه مفيش مش موجود خلص خلص مين, مين. ولا ايه طيب بقى موضوع تكوين اللينت فايبر. اللينت فايبر من إيه؟ في المشكلة من دي كنتينو. يعني حتى بعد اللينت كلها ما بتتملى يعني ايه مشكلة تكوين اللينس فيبرت؟ انها مستمرة على طول انها throw out يعني كل شوية عمليين ننبلى فيبرت ننبلى فيبرت في جواه التالي نحن نقول بعد نخوين اللينس ايه؟ تكبر في الحجم؟ عشان الموزورة يا جماعة ما انا فاقمش نعمل ايه بقى؟ نضطر نعمل ايه فيبرت؟ اول حال نزيد نعمل ايه فيبرت؟ نضغط نحاول نعمل حاجة اسمها نضغط نضغط نضغط ضغطنا الفايبرت على ايه؟ كل الفتره هم ناسيين في بعض جامد قوي خلاص هي يا ترى برده البرنامج ده هيبطل لسه البرنامج ده عمال ايه ويجيب ايه خلاص هنعمل ايه لازم نطلع بقى حاجات من جوه لبره خلاص عشان نعوض موضوع دخول ال ايه؟ الفايبر مين اللي هيطلع من جوه لبره لو وقف الميه هنحاول نعمل ايه الورول Bo to jest the dla jest to powód, że jest to powód, że compression and the że of the, fiber. how the fibers. że jest to powód, że jest to jest to powód, że jest to powód, że jest to powód, że لان النيوكلت فيها اكتر فايبرت مضغوطين واكتر فايبرت شفت منهم ايه مية فيها للنكس من, من, من كومبريشن ونكس من كدولت خلاص؟ لكن الكورتيكس يا جماعة مثل هاتف نكس من كومبريشن ونكس من كدولت شاكده الكورتيكس تبقى ايه؟ صفت والنيوكلت سيبقى خلاص بعد ما هيتكون نيوكلت ناشفة رواقع برضو كل فوال النيوكلت دي بيخشي لها ايه برضو؟ مين كل فوال يتجمع عليها برضو؟ يبقى من فايبر يبقى اتوقع النيوكليوس ع السن كل ما بنكبر كل ما حجم النيوكليوس بتزيد لا النيوكليوس كل شويه بيجينا فايبر فايبر بنضرب بنضرب بنضرب بس كل شويه بنعديها يعني مع السن بتزيد ايه دليلك على مع السن لقيت, لقيت, لقيت لو انا حطت كبتيكسل بجانب جواها اربع نيوكلياي لا جواها اربع نيوكلياي اول نيوكليس خالص انترال ما لما كبرت شوية, شوية. ما لما كبرت شوية كبرت أكثر. ما في لما بقت شويه النيوكليس كبرت اكتر ما في اخر من دي ده واضح ان النيوكلس عبارة عن أربع نيوكوليار جوابع يمثلوا براحل اوما المختلفة واضح ان النيوكلس عالتين من يحصل الله ايه فيكورس اول نيوكلس امبريوليك بعدين فيتر وبعدين انفانتي وبعدين ايه عدلت النيوكلس خلاص؟ فيكورس دا معلومات تاهي ايه؟ مقرارات <تصفيق> <تصفيق> لنس فايبرت اللي هو أولد <تصفيق> <تصفيق> بيقو بيقو يبقى Old ولا نيو Old Old ولنس فايبرت الكودات بيقوا فين؟ بيقوا برس يبقى ازاها عرفش لنس فايبرت قدامي من الكودات رقم واحد في السرايب الالس فايبرت بتبقى جوه النيو فايبرت بتبقى برس هي حاجه تانية ان الالس فايبرت بيقى فيها ليجلس بس ليجلس دي عشان بقالها فتره طويله لحتى الله بيجينيش انا بتروح ومن الخلايا اللي لسه بحتفظة بالنيو جلس نيو يبقى النيو فايبر بتبقى بره ويبقى فيها ايه ما افتحها شايف بيت التفاعلي نيوكلياي يبقى ادخالات جديده غير ان مكانها بره بتل محتفظه بالنيوكلياي وعلى فكره النيوكلياي بتعمل مع بعضيها دوريه كده او تعمل كيرف. اسمه نيوكليار بوب يعني بوب كده النيوكلياي جنب بعضيها عامله كيرب اسمه نيوكليار لحظه حاجه ان الفايبر دي الفايبر الفايبرز من قدام عاملين مع بعض هنا تعقئه باينه وان هي تعقئه صح في بعض في من قدام وستتركشرز منين من ورا يبقى ما هي الستركشر هي سايت اوف يا ترى شكلها في الاطفال بس كده دي الفايبر دي, دي فايبرز اوف لاحظ ان في مع بعض هنا الفايبرز عامله ستركشر ده اسمه ايه وار. تعالى عندي سيرفر لقدام طب ومن ورا في ورا برضه حتى لاحظك اه بس الويه القدمانيه معدوله والويه الورانيه مقلوبه يبقى السوتشر الزيتك تبقى ورا يا جماعه الرسمه هي السوتشر مفتاحها يا عم انا في سوتشر من قدام في سوتشر من ورا ماشيك ده الكاتلك اهو طب يا الموضوع دي الفايبر. الفايبر الواي من لا يعني احطوله ما انا بدك اتناها واي اعرف انها جات فين؟ في السوتر وانتان في الكاترة كده ايه؟ سوتر شده الكفت همعرفت ايه؟ لاحظا ان السوتر القدام معدولة واللي ورا الواي ايه؟ مقلوبة على ذكرة منظر السوتر بيتغير في القدر بص في القدر السوتر بيت ايه؟ يعني في القدر ما عدتش بتبقى واي في القدر فلقى السوتر عملة كده؟ يعني الى حد ما عملة نجمة تبقى ايه؟ طرق شيء ي Właśnie, że jestem zepsy, tylko zepsy. Zjednoczona, go zepsy? Ja mam,